ولا تتبدل الخبيز بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما قابلكم فالكحوم ما قابلكم من النساء إمثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدل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 ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعت إليهم أموالهم فأشهد عليهم فأشهد عليهم وكفى بالله حساب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون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 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق قصتين فلهن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 109-بعد وصية يوصي بها أودين 110-آباءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 111-فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد 113-فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما ما من بعد وصيتي وصين بها أودين ولهن, مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإذ كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيتي توصون بها أودين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 وصية من الله والله عليم حليم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 وله عذاب مهي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 129-ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قالوا قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتم الا ان ياتين ااتين بفاحشه مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى ان فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه قيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قلطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتالا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم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 وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلب إن الله كانَ غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن مُؤْطَصِلِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ دَاعِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 خلقكم وخلق الانسان ضعيفا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 فنصلي هنا وكان ذلك على الله يسيرا إلَّا تجتَنِبُ كَبَائِرَ مَاتُونَهُنَّ عَمْهُنَّ كَفِيرٌ عَلَكُمْ سِيَأَتِكُمْ نُكَفِّرَ عَلَكُمْ سِيَأَتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ دَخَلَ كَرِيمَةَ وَلَا تَتَمَنَّى وَمَا فَضَّلَ اللَّهُ لِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكتسبوا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 كانوا قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن تعظوهن وتهجرهن فعظوهن أجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِن فإن أطاع لكم فلا تبو عليهم سبيل إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان وَإِنْ خِفْتُمْ وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريداصلاحه فَإِنَّ <تصفيق> اللَّهَ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 كان مخثرا فقرا الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعددنا للكافرين عذابا مهينا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 من ما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم إثقال دروة وإرتك حسنتين يضاعفها وإرتك حسنتين يضاعفها ويؤت من لدنه أجر عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنبك عليها Shabbat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 عبر سبيل حتى ترتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو جاء أحد منكم من الغائق أو لمستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ما أنفتي يَمْمُ فَتَيَمْمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِمُجْهُوِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ والله أعلم بأعداءكم وكفاه بالله وليه وكفاه بالله نصره من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن موضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليان بألسنتهم ليان بألسنتهم وفعل في الدين ولو أن ان قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وان فر لنا لهم واقوى لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنه الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزل قلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقم سوjoها من قبل أن وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السد و أمر الله مقولا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 وصد عنه وكفّ بجهنم سعيرا وكفّ بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدّلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 نزل الله وإلى رسول رأيت المنابقين رأيت المنابقين يصدون عن كسرودا.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 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا دَلِيقًا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظللوا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفروا الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون بي انفسهم حرجا مما قضيت حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما ولو أن كتبنا عليهم ان قتلوا انفسهم او اخرجو من دياركم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خير وَلَهُمْ وَهَشَدَتْ ثِبْتَاهُمْ وَإِذَا الَّتَيْنَ هُمْ لَلَّدُنَّ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَيْنَهُمْ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من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 الله لا يقول أنك ألم تكن بينكم وبينه مودة كألم تكن بينكم يا ليت لي كنت معهم يا ليت لي كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَن يُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن فِي سَبِيلِ فَيُقْتَلُ اَوْ يُغْلَبُ فَيُقْتَلُ اَوْ يُغْلَبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ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 جالين القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لنا ان تقوا لا تهلمون بدنا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في دروج مشيده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 أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعا فإذا درزوا من عينك بين تقايفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عين غير الله ولو كان من عند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 في سبيل الله لا مكلف الا نفسك وحرب المؤمنين عسى الله ان يكف فبئس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنتين يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له قبل منها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 إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أطاع من الله حديثا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 وَالدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ أو جاءوكم حصر الصدورهم، أو جاءوكم أي يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم، ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، وألقوا إليكم السلام فناجع الله لكم عليهم سبيلا، ستجدون. آخرين يريدون أن يؤمنواكم ويؤمن قومهم كلما عبدوا. إلى البنت أركس فيها فإن لم يعتذروا ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتم وأنائكم جعلنا لكم عليهم سلطا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية, وديه مسلمة إلى أهله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 غافرين متتابعي توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاهو جهنما فجزاهو جهنما خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدده عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقا إليكم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعن الله مقام كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غَفُورًا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض وقالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة, حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك ك على الله هي يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا وَمَن يُهاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُعَاذَمًا كَثِيرًا وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَعَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ الله غَفُورًا رحيماً وَإِذَا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 عليكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مقر او قمتم مرضى ان تضع تضعوا, أن تضعوا أسلحتكم وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ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 ثم هؤلاء يجادلثم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، أمي يكون عليهم وكلا.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 عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظيما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 İna, <gülüyor> İna, لا شيطانا مريدا لعله الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلّنهم ولأمنّنهم ولأأمرنهم ولأأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأأمرنهم فليغير خلق الله ومن يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ قَسَرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ خلهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها أبداً. وعد الله حقاً، ومن أصلح من الله حيلاً.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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا ومن احسن دينا من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 وما يتلى عليكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهم التي لا تؤتونهم ما كتب لهن وتغربون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن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 لَمِن سَعَتَهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَإِيَّاكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اللَّهَ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 ليس شيء يذهكم أيها الناس ويأتيذ آخرين، وكان الله على ذلك قديرًا. من كان يريد سواب الدنيا فعله الله سواب الدنيا والآخرة وكان الله سميع بصيرا يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقصة شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم, ولو على أنفسكم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 ن لهم عذابا هليما الذين يتخذون الكافرين المُؤمنين أيَبَتَغون عندهم العزة 121-أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا 122-وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها, ويستهزأ بها فلا, تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقوبوا في حديث غيره 123-إنكم إذا مثلهم إن الله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 أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلبا مبينا إن المنافقين في الدوق الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدوق الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله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 ورفعنا فوقه مطلوراً ميثاقهم وقلنا له دخل الباس الجدّم وقلنا لهم لا تعذو في السبّت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير يرحط وقولهم قلوبنا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 لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه وأكلهم أموال الناس ذي الباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما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 وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَأُسْلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أن سله بعلمه أن سله بعلمه والملائكة يشهدون وكفّ بالله شهيدا إن الذين كفّوا وصدوا عن سبيل الله قد غلوا غلالا بعيدا إن الذين كفّوا وظلموا لن يكون الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ولا ليهديهم طَرِيقًا إلا طريق جهنم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا, فآمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض فإن لله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 يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ولا ت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 يستنكف عن عبادته ويستكبر ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي الْأُجُورَهُمْ فَيُوَفِّي الْأُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْفُوا وَاسْتَكْبَهُ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيَ وَلَا نَصِيرًا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 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرهن هلك ليس له ولد وله وقت وله وقت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإذ كانت اثنتين فله الثلثان مما ترك وإذ كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر فلذكر مثل حظ